إن الحمد لله نحن نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هذه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقضى حق تقاته ولا تموتنوا ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس تذكروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 وقفنا عند القاعدة السابعة والأربعون من قواعد شيخ الإسلام النطيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام وما لا يتم الواجب إلا به يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين إبقى هذه القاعدة يريد أن يتكلم الشيخ الفارق بين قاعدتين القاعدة الأولى ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب وهذه بإجماع المسلمين قاعدة صحيحة يجب على العبد معرفتها. وما لم يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا من باب التكليف من باب ما أمرت به لذلك هذه القاعدة ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب فهذا لابد له من شرط أنك تكون أمرت به ما لم يتم الوجوب إلا به فليس واجب فهذا مما لم تؤمر به يعني ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب لا تتم صحة الثبات إذا ما قاعدة لا يتم ثبات العبد على الدين إلى أن يموت حتى يفهم الصراط المستقيم حتى يعرف دينه فما لم يتم الواجب الذي هو الأمر بالثبات إلى أن تصل إلى قبرك وتقف أمام مولاك بسلام لا يتم إلا بالثبات على الصراط المستقيم إذا صار طلب الصراط المستقيم واجب لأنه لا يتم الواجب الذي هو الثبات إلا بمعرفة الصراط المستقيم فصار معرفته واجب والصراط المستقيم هو العلم والعمل فلا يتم معرفة الصراط المستقيم إلا بمعرفة العلم. ولا يتم العلم إلا بالعمل. يبقى ما لم يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب. إذن السؤال ما حكم ما حكم الاستقامة على الدين إلى أن تصل إلى قبرك حكمها واجب. صحيح. كل أمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالاستقامة واجبة حتى يمضي العبد على استقامة هذا واجب الاستقامة هذه لا تتم إلا بشيء. يبقى إذا كانت الاستقامة موقوفة على شيء يبقى صار ذاك الشيء ايه. واجب. واضح كلام. طيب الاستقامة حتى تصل إلى قبرك. وهذا أمر بد لك منه هذا لا محالة. صحيح. فحتى يتم لابد لك من المضي على الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فلا يتم الثبات والموت عليه إلا بمعرفة الصراط المستقيم. يبقى صار معرفته واجبة. صعي الكلام. طيب. يبقى عرفنا ان الاستقامة واجبة. فكل ما يوصل الى الاستقامة. واجب. صحيح. من ضمنها الجلسة اللي انت جلسها دي يبقى صارت هذه الجلسة واجبة لو فهمت بأن هذه الجلسة من أسباب بل هي الصراط المستقيم الذي يكون به العبد يصل به إلى الثبات حتى يصل إلى ربه سالما فلو فهمت هذا ما تستطيع أن تكسل حتى لو جاء الوقت والنفس تريد الكسل أن تفهم أن الثبات لابد له من علم وعمل إذن ما لم يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب أمرت بالصلاة أمرت بالزكاة أمرت بالصيام أمرت بالحج أمرت بالعمرة واضح تبيع وتشتري طيب الصلاة والصيام كل هذه الأوامر أنت أمرت بها لا تتم إلا معي? معي? بقول ايه? ها? الا بايه? قال لك معي. فلا تتم الصلاة الا بتعلم احكامها. كذا الصوم كذا العبادات عموما. كذا العبادات عموما. فما لم يتم الواجب. الذي هو قوله وأقيم الصلاة وآت الزكاة إلا بتعلم أحكامه فصار تعلم أحكامه صار تعلم أحكامه واجب. واضح الكلام. إذا ما لم يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب مطلوب أن يكون هناك إمام يصلي بالناس صحيح الكلام. فإذا لم يوجد إلا أنت فصارت عليك واجباً مع أنها في الأصل فرد كفائي فقد ينتقل الفرد الكفائي إلى أن يكون واجباً متى إذا لم يوجد غيرك تاني الفرد الكفائي ما تعرفه المطلوب منه الفعل بغض النظر عن من الفعل لكن قد ينتقل من الفرد الكفائي إلى الفرد العلمي متى إذا لم يكن إلا أنت الذي ستقوم به فما فيش غيرك يغسل هذا الميت فصار التغسيل عليك واجب لأنه لا يتم هذا الواجب إلا بك أنت فصار عليك واجب صح الكلام إذا كانت أهل البدع كسر في مكان ما وليس هناك أحد يبين السنة والبدعة والشرك والتوحيد، فبيان سبيل المجرمين واجب، وما لم يتم الواجب الذي هو بيان سبيل المجرمين إلا بتعلم العلم فصار تعلمه عليك واجب، واضح كلام، فإن قصرت فيه مع الاستطاعة هذا هو تعريف الواجب، التقصير فيه مع الاستطاعة يأسم صاحب يأسم صاحب أفهم الكلام إذن الفرض الكفائي نفسه قد ينتقل إلى أن يكون فرض فرض عيني متى إذا لم يوجد إلا إذا لم يوجد إلا أنت فصار عليك أنت واجب إذا ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب السؤال ما حكم معرفة مراد الله ومراد النبي من الآية والحديث واجب صحي الكلام يعني هل نحن متعبدون بكراءة القرآن هكذا وبكراءة السنة قال رسول الله هكذا بغير أن نفهم ما المراد وهذا هو معنى قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن فالتدبر يشمل شرطان يشمل ركنان العلم والعمل هذا هو التدبر لا يقوم كلمة تدبر إلا بالعلم والعمل فمراد مراد الله من الآية مراد النبي من الحديث معرفته إيه واجبة صحيح الكلام ولا فيها كلام فيها كلام معرفته واجبة صحيح لا تتم إلا إذا مع معرف... إلا إذا عرفت أصول العلم لأن باصول العلم تفهم المراد من الآية والمراد من الحديث وده شيء انتم مسكنوا بأيديكم. صح الكلام عارفين ولمسينه كويس جدا. فلا يتم فهم المراد من الآية والحديث إلا بمعرفة أصول أصول العلم أصول الفقه قواعد أصول الحديث علوم الحديث. صح الكلام يبقى صار تعلم أصول الفقه وأصول الحديث. واجب لأنه لا يتم فهم مراد الآية ومراد الحديث إلا بهذا العلم فصار تعلمه وسيلة صح الكلام تعلم وسيلة كي نفهم الآية كي نفهم الحديث يبقى صارت هذه الوسيلة إيه؟ واجب صح الكلام كذا فما لم يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب فهو واجب طيب هذه واجبة بإجماع المسلمين ما لم يتم الوجوب إلا به فليس بواجب الأولى من باب التكليف الثانية لم تكلف به يبقى الفارق بينهم أن الأولى ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب فكل ما كان واجبا واضح لابد فيه من إيه من الوصول اليه فصارت هذه الوسيلة الشرعية ايه? واجبة على ما تكلمنا. واضح الكلام كده? كويس جدا. صرنا في زمان مثلا. ضاع فيه العلم. بصراحة. ضاع فيه العلم. وكثر فيه الشرك كثر فيه البدع. صحيح الكلام? فلا يتم الواجب الذي هو بيان المخالفة إلا بوجود طلب علم صح كده؟ فصار لزوم وجود طلب العلم إيه؟ واجب واجب مخالفات بالكوم مخالفات بالكوم ودي مش عايزين نتكلم فيها لأن كما قيل الاهتمام لا يطلب. الاهتمام لا يطلب. لأن الاهتمام إنما ينبع من غيره والغيرة لا تطلب لأنها إذا لم توجد فالله يرحمه. الاهتمام لا يطلب هذه قاعدة. هل انت مطالب اننا أقول لك اهتم بزوجتك وأولادك. ها؟ لا يطلب هذا لا يطلب ولو طلب منك كده يبقى أنت تدفن نفسك بالحيء أحسن. لأن ده لا يطلب ده شيء ما يطلبش صح كده الكلام هذا لا يطلب في أشياء. عشان اتكلمنا فيها ظن الإنسان أنه لابد أن يطلب منه لا، الاهتمام لا يطلب. مفهوم يعني مثلا. لو أن إنسان عنده أولاد وعنده زوجة، فيريد أحد أن يهتك ستر الزوجة والأولاد، هذا لا يطلب منه أن يحمي زوجته وأولاده، صحيح لا؟ هذا لا يطلب منه، فالاهتمام لا يطلب. فإذا طلب منك أن تهتم بشيء، هو أصلا عليك، فاعلم أنك ميت أصلا، فهذا يعني لا نريد أن نتكلم فيه، الاهتمام الاهتمام لا يطلب. القاعدة الثانية ما لم يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ما لم يتم الوجوب هنا في باب غير التكليف يعني الحج فرض ولا لا فرض فرض على من على المستطيع صح الكلام كده طيب فإذا كنت مستطيع إذا واجب عليك واجب عليك الحج. السؤال هنا هل يجب عليك الاستطاعة الاتيان بالاستطاعة؟ هل وجب عليك الاتيان بالمال كي تذهب للحج أو العمرة؟ الجواب ما لم يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. واضح لا يتم الحج إلا بالمال والعمرة إلا بالمال صحيح؟ فهذا لا يتم الا به. فاذا كان عندك تحت يديك صار هذا واجب عليه. اما اذا لم يكن تحت يديك فليس عليك واجب تحصيله. لو فهمت القاعدة دي فتفهم الناس اللي بتقترب بالربا عشان تروح تعمل عمره. تقترب بالربا عشان تروح تحج. واضح تركب مركب الحرام عشان تروح تحج. هو ليس عليك بواجب يقول لك أليس الحج واجب نعم هو واجب لكن بشرط على مين على المستطيع على المستطيع واضح المرأة إذا صار معها المال إذا صار معها المال ولم تجد الولي المحرم معها سقط عنها الحج سقط عنها العمرة سقط عنها واضح الكلام فما لم يتم الوجوب إلا به فليس عليك فليس عليك بواجب. الزكاة فرض. الزكاة فرض عين. لكن فرض عين اذا وجد شرطها. اذا وجد شرطها فهي فريضة مقرونة بالشروط. صح الكلام? ان يكون المال ملكا لك ملكا لك. صحيح? الشرط الثاني ان يبلغ النصاب. الشرط الثالث ان يمر عليه الحول. فإذا وجدت هذه وجب عليك إخراج الزكاة لكن هل يجب علي أن أجمع مال النصاب حتى أخرج الزكاة ليس عليك بواجب. واضح الكلام كده يبقى افهم ما كلفت به ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب وافهم ما لم تكلف ما لم تكلف به صحيح. تحكيم الشرع واجب صحيح كده. هل عليك أنت ليس عليك أن تبواجه لأنك لم تكلف لم تكلف به فافهم ما كلفت وما لم وما لم تكلف به واضح الكلام فالأولى من باب من باب ما كلفت به فكل وسيلة توصل إليه وسيلة شرعية فصارت الوسيلة ايه وصارت الوسيلة واجبا خلاص كده الثانية من باب ما لم ما لم تكلف به فما لم يتم الوجوب إلا به فليس عليك فليس عليك أنت بواجب خلاص طيب مثال ومن أيهما من أي القاعدتين رجل عنده المال ولكن هذا الرجل عنده مثلا الشهوة عنده الشديدة طيب فما حكم الزواج عليه هنا واجب طيب من اي القاعدة القاعدتين قاعدة الاولى ما لم يتم الواجب الذي هو ترك الحرام وترك النظر المحرم وترك الزنا الا بالزواج فصار الزواج عليك انت صار عليك واجب ليه معلش سؤال تاني لماذا صار عليه واجب بيقول عشان ما عاش في الحرار طيب ده ينفع الكلام طب ما هوش فلوس؟ يبقى ورده صار عليه واجب. على انا معيش ما عنده... لو كان عنده المال من اي القاعدتين الاولى الاولى ما لم يتم الواجب الا به فهو واجب فهو معه المال فصار الزواج عليه فصار الزواج عليه واجب لكن اذا لم يكن معه المال. ليس عليه بواجب. ليس عليه بواجب. واضح كلام كده ليس عليه ليس عليه بواجب. واضح كلام. طيب. يبقى هنا فرق بين ما لم يتم الواجب وما لم يتم. وما لم يتم الوجوب. وما لم يتم الوجوب. يبقى كل واجب شرعي عليك أن تكلفت به. متوقف على شيء ما. فصار ذاك الشيء إيه؟ واجب عليك. كل حكم شرعي أنت أمرت به متوقف على شيء ما واضح وذاك الشيء ليس فيه حرمة يبقى صار ذاك الشيء وسيلة يبقى حكم الوسيلة هنا إيه؟ واجبة واضح كلام زي ما ذكرت لك في أول مثال في أول مثال نحن أمرنا جميعا بالسبات على الاستقام صحيح الكلام? ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام قل امنت بالله ثم استقيم فنحن امرنا بالاستقام هذه الاستقامة واضح واجبة واجبة. فاذا كانت واجبة لكن هي موقوفه على على اشياء على اشياء حتى يصير العبد مستقيما لابد ان يعرف اشياء العلم موقوف على العلم وموقوف على وموقوف على عمل صحيح كده موقوف على العلم والعمل فإذا صار العلم وصار العمل واجبا لما لأنه وسيلة إلى إلى الاستقامة التي هي وسيلة إلى مرضاتي مرضات الله مرضات الله فهمت كده لما تفهم القاعدة دي ما ينفعش تنحرف ما ينفعش تسيب ما ينفعش تترك ما ينفعش ترجع ما ينفعش تفتن ما ينفعش تفتن ليه مهما حصل ما ينفعش ليه لانك لو رجعت هترجع فين لان انت مأمور بالاستقامة لذلك الصراط المستقيم يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين هو قسمان صراط لأصل الطريق وصراط إلى موصل إلى تفاصيل ذاك الطريق السراط الذي هو أصل الطريق الاستقامة واتباع السنة. هذا لا يكون إلا بمعرفة التفاصيل الطريق الذي هو العلم صحيح كذا؟ والعلم لا يكون لا يكون ولن يكون إلا <تصفيق> <آه>. <تصفيق> لا آه. سباك من كل الكلام ده ما هو التعلم و لابد من أصل واحد مشترك هو اللي هيوصلك لكل ده علو الهمة ارتقاء الهمة. بدل الهمة الخسيسة اللي احنا عايشين فيها دي. واضح الكلام? كل هذا لا يكون. كل ده كلام على حبر على ورق. السورات المستقيم وهدينا السورات المستقيم وربنا رزقنا الاستقامة. كل ده حبر على ورق. لا يكون الا اذا كان هناك. همة ترك العبد. ذلك ابن القيم عمل باب كبير. في كتابه العظيم طريق الهجرتين قال باب ولا يتم استقامة العبد إلا بأمرين إلا بأمرين ولا يستطيع أن يمضي إلا بقوتين قوة علمية وقوة عملية وكل ده حبر على ورق برد قال لك ايه? قال وما اسهل القيل وما اصعب الفعل. كل ده حبر على ورق. لازم العبد هو اللي ايه? هو اللي يقوم. صح كده? الكتب دي بتحطش في كوباية وبتقلب وبتتشرب. الكتب دي ده كتاب. يتقفل ويتفتح. لكن ما بيقدرش يقوم بنفسه. مش هيطلع يخطب الجمعة. مش هيروح يباين للناس دينها. ولا سنة نبيها صحيح فلابد من يقوم من يقوم به صحيح الكلام فلابد من همه من همه ترق هم ترقي العبد همه ترقيه فلابد من قوة علمية وقوة وقوة عملية ألا يكون الكسل له عليه طريق ولا يكون عليه سبيل اللي هي المشكلة بتاعة الزمن اللي احنا عايشين فيه مشكلة الزمن اللي احنا عايشين فيه هذا الأسف. مشكله الشباب دلوقتي مش هقول مشكله الشباب مشكله اصحاب ال ال اهل الحق نفسهم اهل الحق نفسهم مشكلتهم الكسل مشكلتهم في الكسل مشكلتهم في التبرير ال النوم ال ال انه عايز يعيش لشهواته عايز يعيش لنفسه عايز يعيش عايز يعيش لحياته مفهوم خلاص عيش لحياتك مفهوم لكن ما تحاولش تنافق نفسك ما تحاولش تنفق نفسك فكتير من الناس بيبرر بيبرر ويوهم نفسه انه هو فعلا على الصراط والى اخر كل ده حبر على ورق زي ما بقول لك فلازم لازم عشان تصل نصل الى القبر بسلام لازم استقامة الاستقامة دي محتاجة حاجتين قوة علمية وقوة عملية والاتنين دول عشان تمشي فيهم عشان تمشي فيهم الموضوع محتاج همة ترقي العبد همة ترقي وزي ما بقول لك كذا الاهتمام لا يطلب الاهتمام ده لا يطلب. القاعدة الثامنة والاربعون يبقى التي مضت فهمنا الفرق بين ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لم يتم الوجوب إلا به فليس فليس بواجب. قال القاعدة الثامنة والاربعون. هذه في التوبة. قال فالتوبة تجب ما كان قبلها عبد كافر أسلم وتاب إلى الله عز وجل. مفهوم الكلام التوبة لابد لها من إيه؟ من عدة أمور التوبة لابد لها من عدة أمور الاستغفار والندم فيما مضى صحيح والعمل بالطاعة على ما هو آت يبقى تستلزم أمرين تستلزم أمرين الندم على ما مضى والطاعة على، والطاعة على ما هو آت. مفهوم الكلام؟ قال فالتوبة تجب تجب ما قبلها كما في حديث عمرو بن العاص. لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه. وهذا ظاهر جدا إلى الغاية. وكذلك ما فعله من العقود والقبود التي لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر به أو تأويل. فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى احنا تكلمنا هذه المسألة فين يوم الجمعة فين في القم لحمة هنا في مسجد أهل السنة في مسألة عقود المشرك الذي أسلم والمال الذي تحت يديه واضح إذا أسلم والزوجة التي تحت يديه إذا أسلم قل لهؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يمكنه ويقره على كل ما معه ولا يطالبه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ما لا يطالبه أن يفارق المرأة إذا أسلم مع بعضهم البعض ولا يطالبه أن يفارق ماله بل ولا يطالبه بدية لمسلم قتله حال حال قفره لأنه كان يعتقد جوازه ذلك وإن أردت أن تفى ماذا بسهولة جدا الصحابة الذين أسلموا بعد ذلك وأسلموا بعد الفتح حينما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في بدر وفي أحد النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم خالد ما طلبه به بديه الذين قتلوا في أحد مثلا وما طلب عم بديه الذين قتلوا في أحد مثلا صح الكلام وما طلب أبو سفيان بديه ما كان في بدر أو بالمال الذي أخذوه ما كان من بدء أو ما كان من أحد بل أقره النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام على ما كانوا عليه. على ما كانوا عليه. واضح الكلام؟ بل والخير الذي عم قبل ذلك فإذا أسلم وحسن أسلم حسن إسلامه إنما يسلم على ما أسلم فمن على ما أسلم من خير كما في حديث حكيم بن حزام وحديث النعمان قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام على ما أسلفت من على ما أسلفت من الخير. قال فإذا عمل معاملة يعتقد جوازها بتأويل من ربا أو ميسر أو ثمن خم أو نكاح فاسد أو غير ذلك ثم تبين له الحق وتاب أو تحاكم إلينا أو استفتان فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود ويقر على النكاح الذي مضى مفسده مثل أن يكون تزوج بلا ولي أو بلا شهود معتقدا جوازه جواز ذلك لأنهم يعتقدون جواز جواز ذلك لكن بشرط بشرط إذا تزوج الرجل الرجل المشرك تزوج امرأة مشركة ثم بعد ذلك أسلم مع بعضهم البعض إنما يقر على على نكاحهم وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بينهم فإن أسلمت المرأة إن أسلمت المرأة وبقي الرجل على كفره فلا يجوز أن ترجع المرأة إلى إلى الرجل المشرك كما قال تعالى ولا ترجعهن إلى فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حذ لهم ولهم يحلون لهم واضح الكلام كذلك الرجل لو أنه أسلم وتحت يديه امرأة مجوسية امرأة ملحدة وجب أن يفارقها أما إن كانت تحت يديه امرأة من اهل, من أهل الكتاب واضح فإنما عليه أن يمسكها واضح لأن نكاح أهل الكتاب جائز بالشروط إحنا ذكرناها قبل ذلك قال او نكح الخامسة في عدة الرابعة او نكاح تحليل مختلف فيه او غير ذلك فانه ان تبين له فيه بعد ما بعد ما فساد النكاح فانه يقر فانه يقر عليه يقر يقر عليه التاسعة والاربعون يبقى لو رجل مسلا اسلم بين ايديك نصراني مسلا يقول لك انا اسلمت طب اعمل ايه بالفلوس اللي تحت ايدي دي فلوس دي لك سبتها من الخمر وكسبتها من وكسبتها من كذا وكسبتها من حرام. اعمل ايه? الجواب? على ما هو عليه. لانه كان يعتقد إيه؟ جوازها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأمر احد ان يترك ان يترك ماله له ان يترك ماله له. التاسعة والاربعون. قال شيخ الاسلام من رحمه الله. وباب الطهارة والنجاسة يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيه امته. بل الأصل أنه أسوة لهم في جميع الأحكام إلا ما قام فيه دليل يوجب اختصاصه به يبقى هنا عندنا قاعدتان القاعدة الأولى القاعدة الأولى أن الأمة تشارك نبيها في الأحكام صحيح الأمة تشارك نبيها صلى الله عليه وسلم في لذلك قال تعالى لقد كان لكم لكم في لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة صح كده القاعدة الثانية أن الأصل في افعال النبي عليه الصلاه والسلام التخصيص لا الاسوه ليس الاصل في افعال النبي عليه الصلاه والسلام التخصيص يبقى من دي ايه ناخد من دي, ناخد من دي فمن قال مثلا لو احنا بنناقش مساله ما فقيل بأن هذا الحكم كان خاصا بالنبي عليه الصلاه والسلام معايا كده معايا وصل لغايه فين خليك معانا خليك معانا خليك معانا قرب كده تعال اوذن تعال اوذن تعاود هنا عشان اللي بيسند على الحيط بيريح خلاص الكلام كده فلو احنا بنتكلم في مسألة. وعايزين نرجح مفهوم فقال المخالف مثلا هذا خاص بالنبي عليه الصلاه فالجواب على طول من غير ما تفكر الجواب ايه الاصل عدم التخصيص بل الاصل ان النبي عليه الصلاه بل الاصل ان امته تشارك النبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام. تشارك النبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام. مفهوم الكلام كده. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى هذا الحكم تشارك أمة النبي النبي عليه الصلاة والسلام في في الحكم. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأتموني أصلي. خذوا عني مناسككم. يبقى لو نتكلم مثلا هل يجوز للرجل أن يقبل امرأته هو صائم ولا الصيام باطل وهو ارتد وكفر وجب قتله. ها? فإن قال الملكية هذا خصم بالنبي عليه الصلاة والسلام على طول بتقول إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واضح؟ فأفادت هذه الآية أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة تشارك النبي في في الأحكام وأفادت الآية القاعدة الثانية أنه ليس الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه التقصيص إلا, إلا إذا جاء الدليل لذلك النبي عليه كما في الصحيح من البخاري قال مبال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله يتنزهون عن الشيء أفعله في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني آتي أهلي ثم أكسل ثم أكسل فهل علي غسل فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأفعل هذا ثم أغتسل ثم أكسل الإكسال هو اتيان الزوجة لكن بغير انزال بغير انزال. اذا النبي صلى الله عليه الصلاة اراد ان يبين له انني ايه? انك تشاركني في? في الحكمة. واضح? فالاصل ان الأمة تشارك النبي صلى الله عليه الصلاة في? في الاحكام. واضح الكلام كده? الا اذا جاء الدليل بالايه? الا اذا جاء الدليل بالتخصيص. لذلك مثلا عمر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الجماعة لما جاء إلى الحجر يقبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لأنك لو قبلت الحجر الأسود طلب البركة شرك أكبر. افهم الكلام تقبيل الحجر الأسود على إنه بارك طلب البركة منه كمثل إيه يجعل لنا ذات أنواق. واضح كلام فهذا إيه؟ شرك عيزا بالله. واضح الكلام؟ فعمر أراد أن يبين الأول المعتقد لا ضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. يبقى وجه الدلالة من الحديث وجه الدلالة أن عمر بين لنا إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله أسوأ ولو كان الأصل في أفعال النبي التخصيص لما قال عمر لولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. يبقى الأصل أن الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا كانوا كانوا يفعلون. فمن ادعى التخصيص يبقى مشان المطالب بالدليل يبقى مين المطالب. انت المطالب بالدليل. فالذي يقول هذا خاص بالنبي هو المطالب بالدليل وأما الذي يقول بأن هذا الحكم يشارك تشارك أمة النبي النبي في الحكم. هذا باقنا على باقنا على الأصل صح الكلام. حينما واصل النبي الصيام، فقال الن فواصل الصحابة وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم والنسائي وبدوود من حديث عائشة وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر فواصل الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، لا تواصلوا ل هو الصيام أن يواصل الأ الأيام صيام، فقال لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قالوا انك تواصل. تأخذ منها إيه؟ ان الاصل عند الصحابة ان النبي عليه صلى والسلام اذا فعل شيء فالاصل انهم ايه يتبعونه فيه. مش لازم يقول لهم اتبعون في دي. والتبعون في دي. والتبعون في دي. ما تبعونيش في دي. لا كان الاصل انهم اذا رأوا النبي يفعل شيء. فانما كانوا يفعلوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام. اني لست مثلكم او لستك هيئتكم لفظتان. فإني أبيت يطعم ربي ويسقين فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر إلى السحر يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا استثنى وأجاز إلى الإيه الصحر. إلى السحر يعني ممكن مثلا من عند السحر لثاني يوم لغد صح ما يوصلش يومين مفهوم الكلام وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يبقى الأصل في أن النبي عليه الصلاة والسلام تشاركه في الإيه تشاركه في الأحكام فمن ادع التخصيص فهو الذي عليه الإيه هو الذي عليه الدليل. خلاص. اما يأتي مثلا الشوكاني يقول لك ايه? يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام. رؤيا انه يقضي حاجة مستقبل الشام. خلاص كده مستدبر الكعبة. فهل يجوز استدبار القبلة? يقول لك لا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليه? قال لك لان النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. الجواب. النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أن أفعاله تشاركه لأيه تشاركه أمته فيه فمن ادعى التخصيص فإنما عليه بلايه إنما عليه بدليل التخصيص بدليل التخصيص واضح كلام كده وده مسألة استقبال قبلة واستدبارها هذا في بحث طويل لكن الشاهد هنا إيه؟ أن من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم خاص بي، فهذا المطالب هو المطالب بالدليل. طيب القاعدة الخمسون قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهذه قاعدة في الشك. قال لو شك بعد السلام. هل ترك واجبا لم يلتفت إليه فاكرين ولتلك وابلي كده. ها الشك. بعد العبادة لا يلتفت قليلا صح الكلام كده فاكريني الكلام ده كده الشك وبعد العبادة لا يلتفت اه جي وقتها وقت الحمد لله العلم قائم على اصول بفضل الله عز وجل لو شك بعد السلام هل ترك واجبا لم يلتفت اليه اذا القاعدة ايه الشك بعد العبادة لا يلتفت انت بعد ما انتهيت من الوضوء خلاص ودخلت في الصلاة فالشيطان يريد ان يوسوس لك. واضح على فكرة انت ممسحتش الرأس. على فكرة انت متمضدتش. على فكرة انت مقسلتش رجلك اليمين. مفهوم الكلام كده? طيب وبعدين. فيروح خارج من الصلاة ويروح يتوضي. الشيطان بقى اول ما يعرف منه كده ولك بس ده انت حبيبي. تعالي بقى. يروح مستلم. ده بقى هيوصل بقى لإيه؟ للمرض بقى. مرض الوسوسة. شوف القاعدة دي تمنعك من هذا المرض خلاص انتهت الشك وبعد العبادة لا يلتفت خلاص انتهت المسألة انتهت خلاص طفت الطواف وصليت ركعتين ورايح الصفة والمروى هو انت عملت ستة ولا سبعة لا الكلام ستة ولا سبعة ده وانت بتطوف ده وانت اثناء العبادة اثناء العبادة لكن خلصت وصليت ركعتين مفهوم وهو في الركعتين انت طفتي ستة ولا سبعة. على فكرة انت صوت ستة. طب ستة لا مش عارف سبعة. لا ستة لا سبعة. قل له ما خليك انت على جنب كده مكشو دعا. ووضحت المسألة كده. شوف ده مرض. ده مرض. يعني الناس والله السلام وتعال فيها. ده يوصل لمرض. قطع المرض ده اهل قاعدة. الشك بعد العبادة لا يلتفت. لا يلتفت اليه. انتهت المسألة خلاص. توضقت بعد ما توضقت. ومشيت. ومسكت الفوطة. مش عارف ايه والبست عشان تصلي. وانت نازل في راح المسجد او انت في المسجد وانت بتصلي وانت واقف بتصلي وكده. انت شكلك كده ما تقضلتش. اقول ايه ده خلاص الموضوع انت يخليك انت على جملة. انا بقول لك انا بنصحك. شكلك كده نسيت حاجة معلش. خليك انصح نفسك. يا. يا ابن انا بنصحك لله. مفهوم? لا خليك على جملة. الشك بعد العبادة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خلاص انت هنا بقولت الاسكار ومش عارف ايه وبقوله. شكلك كده مش عارف انت قرأت الفتحة في الركع الثاني ولا ما قرأتها ركع الاولى انت دخلت بالفاتيحة ولا ما دخلتش بالفاتيحة خليك على جنبها دخلت بالفاتيحة الشك بعد العبادة لا لا يلتفت لي وانما الشك اثناء العبادة لانك ما زلت فيها واضح الكلام كده لانك ما زلت لانك ما زلت فيها خلاص لو شك بعد السلام هل ترك واجبا لم يلتفت إليه؟ إبا هذه قاعدة لوحدها. وما ذك إلا لأن الظاهر أنه سلم بعد إتمامها. ده الظاهر. الظاهر أنه إيه؟ سلم بعد الإتمام والظاهر أن أنت ممشتش مع الحنفية إلا لما خلصت وضوء. فعلم أن الظاهر يقدم على الاستصحاب يقدم على الاستصحاب. خد بالك. لسه اصحاب اللي هو الايه? اللي هو الاصل. اللي هو الاصل. فيجي في يبليس بقى يلعب معاك يقول لك ما هو الاصل ان انت وضوءك لسه ما تهمش. قل له لا ده الكلام ده لو انت داخل العبادة. <تصفيق> فهم كلام كده? خرجت من الصلاة خلاص وانتهيت الصلاة وبتقول الاسكار و... وماشي. يقول له خد بالك الاصل انك ما اتممت الصلاة. قل له لا قل له الاصل ده لو كنت داخل العبادة. أما هنا الظاهر أنني أتممت الصلاة والظاهر هنا يقدم على الأصل. هنا يقدم على يقدم على الأصل. قال وعلى هذا عامة أمور شوف الكلام وعلى هذا عامة أمور عامة أمور الشرع عامة أمور الشرع. ومثل هذا يقال في عدد الطواف عدد الطواف والسعي ورمي الجمار. انت بترمي الجمار خلاص ترميات الجمار ومشي ومشي وانت بقى ماشي كده فبيقول لك شكل كده لترميت ستة مرميتش سبعة على فكرة. بتقول له ايه? ها? ويقول لك الاصل الاصل تبني على الاقل. بتقول له الاصل بناء العقل ده امتى? ما كان في اثناء العبادة. اما اذا انتهيت من العبادة فالظاهر انني اتممت العبادة. والظاهر يقدم على الاصل. تعرف تنظر ابليس. صح? معي كده? معي? بقول ايه? لا مش بقول لك انتم. <تصفيق> بقولي ايه انا? ركز معي. انا بستطته من عينيكم. ركز معي. خلاص كده? يبقى متى يقال الاصل انك ماءت ما امتهى? اه اسناء العبادة. افهم مسألة دي. لان هي بتربي وسوسة عند طلبة العلم. طلبة العلم مش العوام بقى. بتربي عند طلبة العلم. ما بالك بالعوام بقى. انت داخل الصلاة ركعت. هو انا قرأت الفاتح ولا ما قرأتهاش. قرأت ولا ما قرأتش. قرأت ولا ما قرأتش يبنى قرأت كده في شك. خلاص كده. الشك مستوى طرفاء. مستوى طرفاء. عند الاتنين مستويين واحد. خلاص كده كلام عند الاثنين ايه واحد فاذا استوى طرف بين الفعل والترك يبقى الاصل عدم، الاصل. الاصل عدم لانك ايه ما زلت فيه، اذلك النبي عليه الصلاة قال فلم يدري اصلى ثلاثا اذا شك احدكم في في فبلك في صلاة. في صلاة فلم يدري. ها. فلم يدري اصلي 3 ولا 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه ايه هو اللي استيقن عليه انا بقول هي دي الثالثه ولا الرابعة. ها هي دي الثالثه ولا الرابعه انا شاكك فيه انا شاكك في الرابعة. انا شاكك في الرابعة. لكن الثالثه دي يقين لكن انا شاكك هو جبت الرابعة ولا لا جبت الرابعة ولا ما جبتهاش شكيت خلاص استوى الطرفان عندك يبقى ايه تجيب ركعة. كيف ركع قال ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم ليسلم فإن صلى أربعا شفعنا له سجد السهو وإن صلى خمسا كان ترغيما للشيطان. خد بالك من الحديث ده كويس إن صلى خمسا ها كان ترغيما ترغيما دي اسمها عبدية المراغمة. يعني غيظ لابليس غيظ للشيطان. غيظ وانا اعمل اشككه في الصلاة وتويهه. وفي الاخر يجيب لي خمسة كمان. وفي الاخر لي للسجل ساهوا. كنا ترغيما اللي هي عبودية المراغمة. اللي هو كلموته بغيظكم. واضح الكلام كده. يبقى الشك اثناء العبادة معتبر. شوف حتى الشيخ ابن عثمين في منظومه اصول الفقه. اللي هنشرح ان شاء الله في بهتيم السبت المقبل. الشك في في العبادة معتبة. في العبادة داخل العبادة معتبة. واضح الكلام? في غير العبادة في بعض العبادة لا تعتبر. بعد العبادة ما تعتبرش به خلاص انتهت المسألة. فهمت كده? افل باب الوسواس تماما. افل باب الوسواس ومما يبين ذلك أن التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقاً ما يصح شو خذ بالك خد بالك الاستصحاب استصحاب الأصل من أضعف الأدلة إذا كان له المعارض إذا كان له معارض من أضعف الأدلة أنك تستدل بالإيه بالاستصحاب يعني مثلا ما حكم الولي للمرأة شرط فلو جيه حد من الاحناف يقول لك الاصل عدم اقول لك ما ينفعش تحتاج بالاصل ده خالص ليه لان في قيام معارض قدامك اللي هو لا نكاح الا بولي فما فيش حاجة اسمها الاصل عدم نستصحي بالاصل انه العدم لا ما ينفعش تقولنا لنا استصحي بالأصل هنا ليه لقيام لقيام المعارض لقيام المعارض اما اذا لم يوجد معارض فهنا الاستصحاب الاصل انا وانت مختلفين في بيع هو ده حرام ولا حلال اقول لك انا بستصحب الاصل وحل الله البيع صح كده الكلام انت ما جبتش دليل لكن لو انت جبت دليل وهذا الدليل صحيح السند وصحيح للاستدلال صحيح الدلالة ما ينفعش ان انا اقول لك الاصل الحل لأن خلاص الأصل هنا إيه ما يصح أن تستذل به لأنه قام معارض خلاص كده الكلام إذن لاستصحاب ما يصح الاحتجاج به عند قيام عند قيام المعارض عند قيام المعارض وإنما تحتجب الاستصحاب والأصل ها؟ عند عدم عند عدم قيام المعارض قال وادنى دليل يرجح عليه يرجح عليه كاستصحاب برائة الذمة في نفي الايجاب والتحريم. فهذا باتفاق الناس اضعف الادلة ما ينفعش انك تستصحب وتقول استصحب الاصل في البيع الحل وعندي دليل به بالحرمة بالحرمة يعني واحد مثلا ايه حبي يتفزلك يعني. فهي بنقول اللي انت بتعمله ده مش بيع ده اسمه قرض ربا الناس بتروح له وتقول له انا عايز منك 10000 جنيه هروح اشتري مش عارف ايه ويقول له هاقسطهم لك ده مش بيع ده ده قرض ده قرض بربا حتى ولو هو اللي راح جابهوله له ده قرض بربا فبيقول الاصل الحل الاصل في البيوع الحل قلت له اولا اولا ده مش بيع ده قرض ده قرض صح كده اتنين القاعدة دي ما ينفعش تحتج بيها لانه قام المعارض ولا تبع ما ليس عندك ما لا تبع ما لا ما لا تملك والمقصود يكون مقام المنطوق حتى لو هو راح هو راح عشانه هو ما ملك شيء واضح كلام كده قال ايه فهذا باتفاق الناس اضع في الادلة ولا يجوز المصير اليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام هل, هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو التحريم ومن الناس من لا يجوز التمسك به في نفي الحكم بل في دفع الخصم ومنع فيقول أنا لا أثبت الإجاب ولا أنفيه بل أطالب من يثبته بالدليل أو أمنعه أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل كما يقول ذلك من يقول من أصحاب ابي حنيف عشان كده ذكرت لك مسألة الولي خلاص واما اهل الظاهر فهم عمدتهم لكن بعد البحث عن الأدلة الشرعية ولا يجوز الاخبار بانتفاء الاشياء وعدم وجودها بمجرد هذا الاستصحاب لا يجوز نفي الأدلة بمجرد الايه الاصحاب الاصل كذا الاصل كذا بما يقتضي عدمها ومن فعل ذلك كان كذبا متكلما بما بلا علم وذلك لكثرة ما يوجد في العالم والإنسان لا يعرفه فعدم علمه ليس علما بالعدم عدم العلم دي ثانية ليس علما بالعدم يعني عدم علمك بإن ذاك الشيء غير موجود لا يدل على عدم وجوده في الواقع يعني مثلا اما تيجي تقول ايه مفيش مفيش هنا مثلا كباية اضرب لك مثال مفيش هنا كباية ده عدم علمك صح كده الكلام ده عدم علمك لا يستلزم ان هذا غير موجود في الواقع. لا في هنا كوباية وراء البتاعة دا كده. يبقى عدم علمك لا يستلزم. ها عدم العلم. ها؟ ليس علما بالايه? ليس علما بالعدم. عدم علمك انت ليس علما بالعدم. يعني مثال تاني. تيجي تقول ايه? بنحتاج على مسألة. وقال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام فيجي يقول لك من سبقك بهذا. قولك من سبقك بهذا. خليك معايا ده علم علم ولا جهل. تعالي تكلم بعلم يعني ده جهل ولا علم يعني من سبقك بهذا ما في أحد سبقك بهذا ده منك عدم علم. واضح الكلام ده منك عدم. عدم علم. لأنك ما تتبعت لا كلام صحابه ولا كلام التابعين ولا كلام تابع التابعين ووالى آخر. لا يسمى منك انت? ها? جهل جهل. عدم علم. فعدم علمك لا يستلزم ان هذا غير موجود. لا يستلزم ان هذا غير موجود. فيجي يقول لك من سبقك بهذا? ولو عايز اقول لك من سبقك بهذا? النبي محمد عليه صلى والسلام ينفع. ينفع يقول لك سبق النبي عليه الصلاه والسلام ينفع اه ينفع تحتج بالنبي عليه الصلاه والسلام سبقان النبي عليه الصلاه والسلام الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعتبرون مثل هذا الكلام لذلك ابن القيم سماها بدعة. سماها بدعة. احنا ذكرنا مسألة دي في بحث طويل اسمه الرد على طاغوت الحسبي حسبيين من سبقك بهذا من سبقك بهذا تيجي مثلا في مجتمع كله خوارد لما تيجي تقول لا يا جزء خروج لك من سبقك بهذا. من سبقك. ده عايز مين اللي يسبقني يعني عبد المقصود وفلان وفلان عايز مين اللي يسبقني. مفهوم? الاصل ايه? ان الحديث حجة. حجة بنفسه. حجة بنفسه. واضح الكلام كده? يبقى هنا يسمى عدم علم. عدم العلم ليس علما. اه. يبقى هذا اسمه جهل. ليس معنى انك لا تعرف ان هذا غير موجود. وإنما أنت تحدث عن إيه عن نفسك أنت عن نفسك أنت فهم. قال ابن ابن يا رحمه الله ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد يفيد العلم بانتفاء شيء منها إلا بدليل يدل على على النفي. لكن الاستصحاب يرجح به عند التعارض شفت الكلام بقى الاستصحاب إيه. يرجح به عند عند التعارض يعني ما حكم زكاة الخضروات بطاطس والطماطم والبصل والخيار والمحشي وكلام ده والكرم بما ان احنا نخلنا على كرم ما حكم اخراج زكاة الخضروات اسمع بقى. يجي مالك رحمة الله على مالك والشافعي رحمة الله عليهم والامام احمد. وابو محمد ابن حزم رحمة الله على العلماء جميع. يقول لك الخضروات ما في الزكاة. وإنما فيها ايه? ها? صدقة واجبة صدقة واجبة خد يد ودي شوية البصل دول لعمك مش عارف مين? خد يابني يا ودي شوية الخيار دول العمر خلياكم الخيار خد يابني يا ودي مش عارف شوية الطماطم دول مش عارف لمين? كده يعني انت حصدت حصدت النهاردة راح مطلع كده ايه بما تجد به النفس خلاص? وراح مطلعه ده واجب وقاته حقه يوما حصادي ده واجب فرض عين خلاص الكلام كده طب ليه ما فيهاش زكاه فالجمهور الجمهور لما قالوا ليس فيه زكاه قالوا اذ ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يزرع حوله الخضار الخضروات كانت تزرع حوله صحيح كده ولا ما كانش فيه خضار ها كانش فيه خضار كان فيه خضار صحيح كده الكلام والقرع النبي عليه الصلاة والسلام كان بياكله صحيح كده فالخضار بيزرع والفاكهة بتزرع. ولم يأمر النبي عليه السلام بإيه? بإخراج زكاة منها. بإخراج زكاة منها. وإنما أمر بأربعة أشياء. البر الشعير التمر الزبيب. كما في حديث معاذ. من حديث موسى بن نبي طلح عن معاذ. معنى النبي عليه السلام ما يأمرش حد انه هو يخرج ده. يبقى ايه? الاصل برائة الذمة من? يبقى انت كده لقلمة الاصل برائطة زمان من التكليف. يبقى انت كده استصحابت الايه? استصحابت الاصل. صح كده الكلام? طيب لما يجي المعارض خذ من اموالهم صدقة. خذ من اموالهم صدقة. قال لك والخضر ده مال. الخضار ده مال. الرد على ايه? الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة بدعة اثنين ان الاصل في اموال الناس العصمة خذ من اموالهم كمثل صلوا كما رأيتموني اصلوا فحتى نأخذ من اموالهم طيب هتاخدوا الاية دي على عمومها اللقاء على عمومها طب لو واحد معامل جنيه تاخدوا منه زكاة صدقة وجوبا يعني خذ من اموالهم يقول لك لا بنقول له طب ما هي الايه عامه قال لك لا ما هو النبي فسرها بعده اشياء قلنا له ما هو ده اللي بنقوله ما تتعبوش دماغنا بقى ما هو ده اللي احنا بنقوله خذ من اموالهم صدقه ده كلام عام هتاخدوه على عمومها اه ناخده على عموم طيب لو انا معايا 100 جنيه تاخده مني وجوبا صدقة خذ من اموالهم عشرة جنيه خذ من اموالهم قال لك لا ما هو في بيان للسنة الموضوع اللي احنا نتكلم فيه. فهمت كده المسألة وضحت يبقى هنا استصحبت انت الاصل ان النبي عليه الصلاة كان ده موجود وما اخرجش. كان ده موجود ولم يخرج. خلاص كده الكلام. ومع ذلك لما يجي مالك والشافعي واحمد ابن حزم بقى. مسكهم من هنا. قال لهم. هما طبعاً بيخرجوا الزكاة عروض التجارة شافع ومالك والإمام أحمد بيأمروا بإخراج زكاة عروض التجارة الصحيح إن ما في زكاة عروض التجارة الشاهد إيه؟ ابن حزم قال لهم طيب أنت زكاة الخضار قلت لأبي حنيفة لا إليه عشان ما النبي عليه الصلاة لم يخرجها قال لهم زكاة عروض التجارة هل النبي أخرجها؟ ما فيش دليل طيب اطلاعا مشينا مع دي كده? مع زكاة الخضار? يبقى نمشي في عروض التجارة كده. ولا انتم مش معايا? افهم الكلام. صح الكلام كده? هي هي برضو. هي هي. لم يجي مثلا زكاة الخضار النبي عليه الصلاة لم يخرجها. خلاص? مع وجودها. ولم يخرج المال في الفطر مع وجوده. مع وجوده. صح كده? فلما يجي زكاة الخضار ما نخرج ونخرج زكاة الفطر مال ينفع لا ما ينفع لان النبي عليه الصلاة لم يخرج زكاة الخضروات فانتوا قلتم لا يبقى ايضا ايه ما يصح ان نخرجها مال لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرجها صح الكلام كده واللي هيقول كده طيب لو جينا في الاضحية ينفع اطلع على مال انا مش اطلع مش مش هاتبع خروف انا اخد الفلوس بتاعته فاهمني بدل ما الراجل ياكل لحم الراجل محتاج فلوس الراجل محتاج فلوس مش محتاج لحم هيعمل ايه باللحم فاهمني هو هيعمل ايه باللحم هيقول له ما هنمشي مع بعض كده هنمشي مع بعض كده الراجل مش محتاج الراجل هيعمل ايه باللحم طلع الراجل عايز له طماطم طماطم مش عارف ب 12 جنيه وعايز له بطاطس وعايز له بتاع هيكلف له 200 200 جنيه عشان يعملوا حته لحم لا يا سيدي اللحم مش هنذبح بلاش اضحيه خلاص الخروف بكام يا عمي عامل خلاص انا هوقف فوق رادول صف وادي كل واحد 200 جنيه مصلحة صح الكلام ولا لا اه زكاة الزروعه زكاة الزرع انا هدي له بقى قمح ولا بر ولا شو ولا تمر ولا شعير ادي له دي مش هينفع مش هينفع مش هينفع ادي له زبيب ولا ادي له ج... لا هو مش هيحتاجها او هياخدها يبيعها هنطلع فلوس يبقى ما فيه زكاة زروع ولا اضحية خلاص كده في كل خمس زود شاة في كل خمسة من الابل عدى عليهم سنة طلع خروف طلع شاة طلع معزة طب هو يعمل ابل معزة ما هنمشي بقى كده هو يعمل بالخروف مش هيعمل حاجة بالخروف او هياخد يبيعه خلاص كده يبقى نعمل ايه ان الخروف او مش يبيع الخروف والخروف عامل كامي عمي عامل الفين عامل ثلاثة او راح مديهم مثل كل واحد ميت جيمتين جنيه. احسن يجيب له لابن وتاع ولا حاجة? <تصفيق> خلاص كده? يبقى فين بقى ان شاء الله الوضحية? ما فيش حاجة اسمها وضحية خلاص ما فيش حاجة اسمها وضحية. فين زكاة الزروع? فين زكاة الفطر? فين بهمة الانعام? ما فيش حاجة. بقت كلها مال. بقت كلها ايه? مال. مال. فين الشرع بقى? خلاص ما بقاش في شرع خلاص. باب الزكاة خلاص. نقفله يا جماعة ونشوف لنا حاجة تانية بقى. نشوف لنا حاجة تانية. خلاص كده? الحج. تصرف كم في الحج? خمسين ستين الف جنيه? فوق رولة. مصلحة الفقير. ما هي خلاص هالحطات اغوط بقى. ونمشي وراها. ونمشي وراها. فهمت الكلام كده? لو قلت لقف دي. طب قف دي ليه? يعني قلت لا لقف القضحية. واحد بقول لي ازاي زكاة الفطر مال البدعة? قلت له حبيبي انت لو ما قلتش ان زكاة الفطر مال البدعة يبقى ما فيش بدعة في الدين اصلا. وايه اللي عرف للبدعة? ما هو انت مش يبقى في حاجة اسمها بدعة اصلا. دي مش هندرسها خلاص. كتب البدع دي هنولع فيها. مش هندرسها خلاص ما هو ايه تعريف البدعة? اي تعريف انت تعلمته واي تعريف وضع وبين هتلاقي ده موجود لازم تحط زكاة الفطر مال فيه ولو ما خلتهاش بدعة يبقى خلاص انتهت المسألة يبقى فيش حاجة اسمها تعريف بدعة ولو قلت دي بدعة وده مش بدعة يبقى انت كده حضرتك بت ايه? بتنقي خيار مش شرع هو ده كده انت بتنقي خيار ده عاجبني وده مش عاجبني فين? ما هي ما هي المسألة كده المسألة كده الشرع بيضيع بي بسبب كده بسبب الجهل ناس الله السلام يضلع فيه. يبقى افهم بقى. زي واحد بيقول لي من سبقك في هذا انها بيدعى. من سبقك انها انها بيدعى. طوله اقول لك حاجة. لو في واحد في الركعة التالتة من صلاة العشاء قعد قنات بعد الرفع من الركوع. دي عندك سنة ولا واجبة ولا ايه؟ هل لا بدعة قلت له ما انسى بكاك انها بدعة دور لي بقى قل مين ما انسى بكاك دور لي بقى قال لي ما اصلي هي ما هو اللي قلت له ما هو برضا ما هتقول لي ما هو لك ما هو دي أنطقها إبليس على السينت الجهلة حتى يوقف البدعة الحكم في البدعة. ما الناس هالناس كل يوم عملت حتى تستعد أشياء. هو أنت بقى كل يوم الناس تستعد أشياء. لازم تشوف لها واحد من اللي قال عندي بدعة. أو واحد ابتدع إنه هذا حكمنا بأنه رجل مبتدع. من زباقوك أنه مبتدع. يا حبيبي هو واقع. إحنا أنت عندك أصول لازم تمشي عليها. ما نعمل عمل ليس عليه مرنة فوراد. من أحدث في هذا ما ليس منه فهو رد أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دي أصول أنت لازم تمشي عليها الأصل في العبادات البطلان الأصل في العبادات التوقف والمنع حتى يريد ذليه بالإذن دي أصول أنت لازم تمشي عليها كل ما لم يكن على عهد النبي ولا على أصحابه هو بدعم بدع في العقائد أو في المعاملات في العقائد أو في المعاملات الشافعي لما لخص الدنيا كلها كما ذكر الإمام البيهقي اللي بالمعرفة، قال إيه؟ قال البدعة كل ما لم يكن على عهد النبي، ولا على عهد أصحابه، ولا عمل به أصحابه. ما لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة ولا عمل به؟! ولا عمت، دي какая تقول لي بقى من سبقك بهذا؟ الكلام ده يتقلى وأنا قلت كلام ليس عليه سمته؟ نصوص الشرعية! نصوص الشرعية ولا عمل الصحابة عليها! فهمت الكلام؟ لكن تقول لي من سبقك بهذا مين يعني اجيب لك مين يعني؟ ها فلان ولا فلان ولا فلان فافهم المسائل دي فما يجيو أحكم الإنسان على بدعة أنت بتحكم بإيه بأصول مش شرط أن يكون في واحد أشوف بقى أدور بقى مين اللي قال خلاص يا جماعة حدش قولها دي بدعة لغدا ما ندور شيخ الألباني عامل كتاب اسمه الرد على الحبش واحد اسمه الحبش شيخ الألباني بيرد عليه فمن جملة الرد فالحبش ده بيقوله بيقوله من سبقك في أن الصبح بدعة ان الصبحه بدع شيخ البني ما طولش معاه في الكلام في في المساله دي قال له الكلمة دي ما يقولهاش واحد شمت انفه ريحه العلم يعني مناخيره ما, ما قربتش ما جابتش ما شمتش العلم خالص قال له ايه قال له لان احاد البدع لا يستلزم فيها ان يكون هناك من سبقا لا يستلزم ان يكون هناك من من سبقني وإضافة للمسألة دي قرأت أثر لابن وضاح في البدع والحوادث ابن وضاح المالكي بإسناد صحيح إلى عبد الله المسعود مسعود إلى الصلت ابن أبي هبيرة عن ابن مسعود أن ابن مسعود رأى مرأة رأى مرأة تمسك سبحة فأخذها فقطعها. كلمة قطعها يعني ايه؟ آه آه كانت تحب. امسك في هذا بقى. اخذها في ايه? فقطعها. قدد المسعود ولا يعلم له مخالف من الصحابة. فاهمت الكلام كده? يبقى انت مش محتاج ان انا مسلا هذه بضعة. من سبقاك بذلك? لا انت ماشح ليه? ماشي على اصول على اصول. يعني انا كنت بصالي العشاء اللي فات. ورا واحد. المهم كانت بتنطر جامد. فالراجل ده جه في آخر رقعة في العشاء وقعد يقنط في المطرة خلاص كده قعد يقنط في المطرة. فده عمال يقنط وعمال بقى رفع ايدي وعمال يدعي بقى وانت عارف الجلالة بقى لما داخدهم بتاع القراء دول يعودوا عاياته وهو يا ربي كلام ده. فقلت له ايه اللي انت عملته انت دعيت لي انا شوف العلماء بيتكلموا بقى ايه. هل قنوط الفجر ولا ممكن ممكنوش فجر صح كده نتكلم بقى في قنوط الفجر هل هو بدعه ولا ليس بدعه الصحيح ان بدعه ده بقى ساب الدنيا كلها وبيقنط فين في العشاء خلاص ده خرج عن ايه عن كلام اللي في كتب الدنيا كلها قلت له ايه اللي انت عملته ده انت جبتها منين دي هذه بدعه بيقول لي مين سبقك انها بدعه طول يا حبيبي انت اول واحد في الانس والجن يعملها ما فيش انا هجيب لك. طب أنا, طب انا اقول له ايه طيب يعني. قلت له حبيب انت اول واحد اول واحد في الدنيا في الكون يعملها. في حدود علمي يعني. انت ما ما فيش حد انت لسه هو اجيب لك منين انا. دي بدعة. الاصل انك بتعمل حاجة انت لازم تجي الدليل ايه? عليها اني دي عبادة. اني دي عبادة. يبقى لي اني ده صح. قال لسي دي مطرة. وانت عارف في المطرة الدعاء فيها مستجاب. قلت له الدعاء مستجاب. ده الاصل. ده حديث. لكن هل النبي عليه الصلاة عند المطرة كان بيدعو في المطرة ويقنط في المطرة؟ قال لي دي محتاج بحث. بحث ايه? يعني بحث ايه? الناس الله للسلامة طلعا فيه. وبيدرس عند العدو من مصطفى العدو. لك محتاج بحث. قلت له انت راجل جاهل. بحث ايه? مش محتاجة بحث خالص يعني محتاج مثلا حديث يعني تدور عليه يقول لي مش ممكن يكون في حديث ان قناه مش ممكن قلت له عندك مش ممكن دي شيخ البنا لما يقول له حد يقول له ايه مش ممكن يكون في حديث يقول له خلي مش ممكن دي عند النجوم انساها ايه مش ممكن دي لان الاصل ايه ها الاصل ان العبادة في العبادة البطلان ده الأصل فيها البطلان يقول لي مش ممكن يكون موجود اقولي طب ما ممكن بقولятني طب مش ممكن ما يكون يكون فيني دي بدعه يقول لي مش ممكن يكون موجود زي واحد مثلا يقول له حياة واجبة يقول لي مش ممكن يكون في حديث أن في collapsed جواز حلق اللйحيا ما يحلقش أو مصلا ما يربيش اللايحيا مش ممكن يكون في نص يبقى مش ممكن مثلا يكون في نص أن العشاء نسخت آه. مش ممكن مثلا يكون في نص بان مثلا الفجر بقى ثلاث ركعات مش ممكن او مش ممكن يكون نسخ اصلا مش ممكن مش ممكن يكون في نص بجواز النظر للنزاء فهمني؟ مش ممكن خد بقى عندك كده هتلاقي الشريعة كلها ضاعة هتلاقي الشريعة كلها ضاعة ناس الله السلام والعافية طيب القاعدة الحادية والايه? والخمسون. اذا تعرض نصان احدهما ناقل عن الاصل والاخر نافن مبكن لحكم الاصل كان الناقل اولى. فاكرين دي برضو من القولها? ها? يا ابني ما بقول لكش بفضل الله عز وجل الا اللي ايه? اللي اللي في فيه زب زبد وإذا قدم المبكي تغير الحكم مرتين ما ينفعش. إذا تعارض الناقل مع المبكي يعني مثلا. لو قلنا لو قلنا بحديث عائشة. أن النبي عصم قال لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط لم يظهر منها إلا الوجه والكفين. خلاص كده لو قلنا بصحته لو قلنا بصحته. ضعيف. جدا. هنقول انه صحيح. وعندنا احاديث بتغطيط الوجه. طب ايهما اللي ناسخ وايهما اللي منسوخ. هنا خليك معاه بقى. فين المبك على الاصل? الاصل مش تغطيط الوجه. صح كده لان تغطيط الوجه ده شرع زائد. شرع زائد. فالاصل غير تغطيط الوجه. الاصل انه مكشوف. يبقى ده للمبقي على مبقي على الأصل. ثم جاءت النصوص التي فيها النقل عن يعني نشوف مثلاً في صحيح الإمام البخاري استدلال جميل جدا. في قصة حادثة الإفك خلاص عائشة رضي الله عنها لما تخلفت عن الجيش واضح نامت وتخلف الجيش عنها. خلاص? فلما جاء صفوان قالت عائشة ايه? فلما رآني وكان يعرفني قبل الحجاب. وكان يعرفني قبل ضرب الحجاب. فاسترجع. قال اِنَّ لله وَإِنَّ إِلَيَّهَ رَاجْعُونَ. خلاص? يبقى شوف كلمة ايه? قبل ايه? ضرب الحجاب كان يعرفه ايه? ايبه ده منين? انت <تصفيق> بتعرف الناس منين من صابحة? <تصفيق> ها? <تصفيق> بتشوف صابعة تعرفه? لا دي مسلا صراقة اللي يعملها. آآ وحشي قاتل حمزة. مفهوم? كان يعرف في القافة. في القافة. يعرف القافل. يشوف كده مسلا رجل واحد يقول له ده ده رجل قدامه تلاتة. ده رجل ابن مين? يقول له ده ابن ده. النبي عليه الصلاة والسلام يعجب لذلك. خلاص كده دي اسمها القافة عند العرب. ابو بكر كان يعرف هذا. ابو بكر رضي الله عنه. امر القافة. بتبقى فيه كده مسلا ايه زي علامات مش مسألة بالغيب يعني. مسألة امور علامات كده قافة. حاجة كده زي الدين ايه اللي موجودة دلوقتي. خلاص كده. فكلمة كان يعرفني معنى ذلك ان ايه المعرفة منين? من الوجه. من الوجه. قبل ضرب الحجاب. يبقى ضرب الحجاب يعني ايه تغطيت الوجه. تغطيت الوجه صح كده يبقى الوجه هذا غطي بعد ذلك بعد ذلك يبقى لو هنسلم بصرحة يبقى كان هذا مبكن على على الاصل صح كده ثم النصوص التي فيها تغطيت الوجه نصوص ناقلة فتقدم الادلة الناقلة على المبقي. ووضحة المسئلة كده. قاعدة الثانية والخمسون نقف عندها